فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ fullahunefsen illa ma, teh, sejegyarullohun bada unstringy és strong, wake-eimim, ukorvjetinat, etan, embryo, bika, urusuni, feha, sebben, he, feha, sebben, he, he, he, فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا